ولكن لن تتحدث عن ذلك فانه ي ان ت ت ل ك ف ا ن ا ل تتحدث ل ه أ ك ب ر ا ل ل ه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 ورفعنا لك ذكرك ف إ ن مع العسر يسرا ف إ ذ ا فرغت فانصب و إ ل ى ربك فارغب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 فسبب بحمد ربك وستر في ا ل ك ا ل ه الله أكبر الله أكبر الله أكبر عليكم ورحمة الله ا ل ه الله الله الله ا ل ل ا الله الله ا ل ل ل ا ل ل ل ل ه الله ا ل الله Yeah.